ل حسين شوق العين شوق العين يجرشواك لحسين حتى حسين حتى حسين غن اشتاق شوق العين يجرشواك always in your face suq l fi l a n suq l a i ni j egre j guag suq l a n suq l شديتك على قلبي ضما يجيك يا حسين بحسين قسمة من صدري حب يا تجي بالروح شديتك علق في قلبي ضما يجيك يا حسين بحسين قسمة من صدري حب يا تجي يا اول ويا اخر عيش مر بحياتي يا الشوق فيك عين الشوق يبكي فراق حتى احسين يا مشتاق عين الشوق يبكي فراق حتى احسين انا شي شامل حتى احسين حتى احسين همشتاق شوق العين شوق العين يجرحوا حتى حسين حتى حسين هم اشتاق شوق حتى حسين هم اشتاق اسم ما على الخاطئ أموك النفس تجدك صبح شاعر بعضها مناحت لك اسم ما مر على الخاطر تحشى أموك النفس تجدك صبح شاعر يا حسين ما غيرك سكن متدخيال كلابه من دلب العشق يتعل حايل مثل الماي حاضن راي حتى حسين همشتايك للماي حافناي حتى حسين هم اشتاق حسين شلون العين شلون العين عشواء حسين حتى حسين حتى ترقص وفرف شاقي بالموت خايف لو حضر ما اشوف ما اشوفك عايش ما ادو اكثر من عيشك لك يا اغلى من اغلى بشر ما بينكل ناسيت قلب الروح ليش لك حتى حسين مشتاق قلبي الروح لزلك تحسين هم اشتاق تحسين شوق العين شوق العين ترعشوا تحسين كلتانية زيد العشق وتعلق بحبك يشوفك ازدرب الهواء لو ما مش اتدربك كلتانية زيد العشق وتعلق بحبك يشوفك ازدرب الهواء لو ما مش اتدربك وحسين ما غيرك بشا بش دون حبيت من حجرك ما قيلت حتى يوم مليت شوق العين يجرش وك حتى حسين mishtar shokl alayn jashwa hatta haseen man mishtar ara haseen shokl alayn shokl الهندسه الصوتية والتوزيع سيد صفاء الحيدري سيد صفاء أداء الرادود الحسيني فاضل الحلفي الكلمات للشاعر محمد الصالحي اخراج, إخراج. طالب الياسري